لأن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا إذا ل ق ي ت م ا ل ذ إذا ي ن كفروا زحفا ل ق ي ت م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا زحفا ف ل ا ت و و ل ه م الأدبار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 وان الله مع المؤمنين يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا أ ط ِ ي ع ُ و اطيعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أ ُِ الله ََّ ورسوله َََُُ ولا ََ تولوا ََ عنه َُْ وانتم َُْ تسمعون َََُْ ولا ََ تكونوا َُُ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إ ن شر الدواء بعند الله الصم البك